عصريا على موقع نيشي كيبو دوت كوم بدك اكتر من هيك غازي الامر شافك بحالو خجل شو بحكي عن شاله شو بحكي عن الخاسر بسيوفي عديني سنيني لو حدا جرب يقرب منا تلقيت لي ملكي انا تيني العيون بحليني لو كنت الفرس لعيونك راح كون خيال لو كنت الحرب لعيونك بحرق الميدان محسوبك بالاصل خلق من ظهر رجال شاركي بالديني كلها لا والله مو بالمال هي هي هي فتني أنا جايكي بالمحباس خلي العباد خراس لعيونك كله بيرخاص لعيونك حتى أنا تسفيني لو تدري مخلوب على أمري راح القلب من صدري فداكي عيوني عسل بني نقط على تمي غلبتني عيوني يا أمي هيدي ملاكي رجالك انا شاريكي لا تخافي أنا بحميكي نار لعيونك بشعل دنياهم وعيوني وبقلبي أنا بخبيك شوارع الحب رح نمشي وخلي كفك بكافة لعيونك يرخص كل شي خلينا سوا نكفي لتغيبي عني يام الحنية بغني ما بيكفي وصفيك شوية حيك اللي حنية العيون بالنية غطفت مي اللي خلاص لعيونك, كله لعيونك حتى انا حصريا على موقع دي جي كيمون